فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله الذين يشعرون الحياة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف يؤتيه الله في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف عظيما